والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوه بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم ومما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 صلاتك سكن له والله سميع عليم ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عداده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم وقل يعملوا فسيير الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون الى عالم الغيب والشهاده وما ستمدون الى عالم الغيب والشهاده فينبئكم بما كنتم تعملون